كتبة. تناشت. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر. الأنشطة والأعمال. الأنشطة والأعمال. ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ أنا في بيوجة. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. أنا في هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. اين مارتا؟ اين مارتا؟ في كينيا. في السينما. في السينما. أنا فيلم. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. صار بي بيتر. ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ on studiuje na uniwersytecie. Huwa yudarrisu fiel fielzemia On studiuje języki. Huwa yudarrisu Gdzie jest Peter? Aina Peter? Aina Peter? W kawiarni. في المقهى في المقهى ان بيه هو يشرب قهوة هو يشرب قهوة دو كنت لبيو حوضيك؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى الحفلة الموسيقية. إلى الحفلة الموسيقية. هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ na dyskotekę. Ila disco. Ila el disco. Oni nie lubią tańczyć. Hum la hybuna raks. Hum la yuhibuna raks.